الله قد لا أن الله يعلم الناس آدابا معينة فيقول حتى لو لم يسع أنه لن يسع الناس بمالهم يعني لن يستطيع أحد أن يسع الناس بماله ولكن يسعهم بالكلمة الطيبة وببشاشة الوجه وبالخلق الطيب ويعني بالحلم بالحلم أحيانا الناس يحتاج إلى صبر وإلى حلم ولذلك العفو الصفش هذا كله من ال من الأفعال الحسنة والأقوال الحسنة